أسماءهم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تؤدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا